الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله لبر الودود محب التائبين وضاصة اليدين بالجود له الحمد ملأ السماء وملأ الأرض وعلى امتداد زمن الخلود وصلاة رب وسلامه على ذي القلب الطهور لبراس الحق ويموع النور وعلى آل وعكرة أصحاب الأفدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى ببداهم وقتف آخرهم إلى يوم الدين والجزاء أما بعده أخوتي أحباب رسول الله مرة معنا في الحصة الماضية الحديث عن ما يعرض عنه الوضوء وهو التيمون وكان من أجدى أن نأخذ بالترتيب بعد الحديث عن الوضوء حتى عن الغسل ثم يأتي التيمون بعدهما لأنه بدلناهما معا لكن رأينا لهذا الترتيب معنا آخر الحديث إن شاء الله الذي سيأخذنا اليوم هو عن الغسل لأصناقه كلها فالغسل على أقسامه أول غسل برفع الحادث الأكبر طبعا وهو غسل الجنابة وما يحل محلة هذا على على أول مراتب وغسل الجنابة ثم يأتي بعده غسل الجمعة في باب الوجود طبعا غسل الجمعة ثم يأتي بعده غسل الميت أو غسل ميت ثم يأتي الغسل على وجه الدسم النون على وجه الندبي وعلى وجه إلى غير ذلك وفيه الغسل الذي يراد به الإنقاء فقط لغير سبب المعين ولكن يراد إنسان به إما التبريد في حرق أو الإنقاء له وساخر حل بجسمه مما تجد به الصلاة كالعرقي وبعض الغبار الغبار الترى فأما الغسل الأول الذي هو غسل الجنابة يرفع حدث الجنابة والجنابة تنقسم بين الرجل يعني نقول جنابة معناه تجنب أسرط الطهارة وفي جانب أسرط الطهارة يعني لا يجوز له أن يفعل الكثير من الأفعال التي لا تحل له إلا بشط الغسل فبالنسبة للمرأة ثلاثة جنابة وحيض ونفاذ وبالنسبة للرجل جنابة وما يدخل حكمها وسنرها إن شاء الله بالتفسير قال الإمام بن عاشر رحمه الله جمع مجبث الغسل يعني ماذا يجب على الإنسان أن يغتسل قال موجبه حيض النفاس إن زال مغيب بفرج إسجال وعدها العلماء ستة قال وجوب الغسل من الحيض النفاس عند الإنقاع من عند الإنقاع؟ إذا انقطع عذام الحيض النفاس من المرأة حالة قطاع وجب علي الغسل فورا واشقول لعن الحائض معنى إذا كان في حابة الحائض لا يجب عليه القص لكن إقتصر في هذا لا يجزئه لكن إذا انقطع عنه أو عنها دم الحائض والنفاس واجب في حقها الاغتسال لتستحل بذلك فعل الصلاة وفعل الطلاف ومسط المسحط ودخول المسجد وغير ذلك مجيبه حائض النفاس ثم قال إنزال والإنزال هو النزول الماء سواء من الرجل أو من المرأة هل إنزال هذا سواء كان بسبب أو بغير سبب يعني كان بجماع أو كان بغير جماع إنزال يجيب الغص كان بجماع أو بغير جماع الإنزال الذي يكون بغير الجماع كالاختلاف الرجل أو المرأة رأى في منامه أنه يجامعه فإذا استيقظ وجد في ما يدل أمارة تدل على إنزاله فذا يجب له الغشل قطعا فإن لم يجد وتذكر أنه رأى فالأحوط له أن يغتسل عندما بحديث قال فالأحوط له أن يغتسل وإذا لم يرى فيما نامه شيئا ولكن حينما استيقظ وجد في ثوبه أمارة تدل على إنزاله وجد عليه الاغتساب وجب عليه الاغتساب أو أنزل في يقظته بنظرة ذات اجتهاء يعني بشهوة نظر بشهوة نظر بشهوة في مقام معين الرجل أو المرأة الرجل نظر إلى امرأتين أو نظر بشهوة أو تفكرات اجتهى أو نظر إلى صورة معينة أو سمع صوت معينة فوقع حصل له بعض حاصل أنزل على إفريقيا هذا من, من الأسلام التي تنزل المنية من الرجل الذي يجب الغسل طبعا والجماع يجب الغسل سواء أنزل أنزلت فيه أو لم تنزل فالرجل إذا جامع زوجتاه سواء حصل الإنزال أو لم يحصل يجب الغسل قطعا لكن قيادة العلماء قال إذا غابت الكامرة بفرج المرأة والكامرة هو رأس البتا إذا غابت الكامرة بفرج الذكر سواء وقع الإنزال أو, أو لم يقع لم وجب الغسل ويجب ثلاثة عشر شيئا يجب حتى الزناء ويجب الغسل ويجب ويجب الكثير من الأشياء التي ليس هنا محلها ثم قال الحيض النفاس الإنزال ومغيب الكامرة يعني الجمة على أشبته قال فإذا داعذ الرجل زوجته من غير مغيب الكمرات ولا إنزال لكن غلب على ظنه أنه أحس بشيء مما يحس حالة الإنزال قال أحوط له أن يغتفل ليخرج من الخلف أو ليخرج من الشك فإن لم يجد ذلك لا غسن علي كالقبلة يضعها الرجل في زوجته معناه يقبل الرجل زوجته لا تجب الغسن إطلاقا ولكن هل تجب الوضوء او لا تجيب هذه مسألة فيها هنا والأرجح أن لا لا تجيب لأن النساء صلى الله عليه وسلم من الكاميروة عائشة قال النساء قبل إحدى لسائه ثم صلى هذه أن يتوضأ لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها علقت عن حدي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أرضا وأيكم أملك لأرضا يعني أيكم يستطيع أن يملك أرضا مثلما كان يملك النفس أصلا فحصل من هكذا مع عائشة أن من باري الاحتياط أن يتوضأ الرجل في هذه الحالة واللمس نذكره إن شاء الله في نواقعه الوضوء لأنه على أربعة اللمس إذا لمس الرجل المرأة فيها أربعة حالات إذا قصد وجود الشهوة فوجدها منقض للوضو إذا قصد الشهوة ولم يجدها منقض الوضو بنيتي لأنه نوائز الشهوة أما إذا لم يقصد ووجد منقض للوضو أيضا إذا لم يقصد ولم يجد فيها خلال معنى أرجح لأقول أنها ناقضة ورمضة بالأحلام قصد ووجد بدون خلال قصد ولم يجد في نية حاصلة بدون خلاف لم يقصد ووجد بحصول الشهوة بدون خلاف لكن لم يقصد ولم يجد هذه محل النظر قالوا العلماء والأحرطوا أن يغتسل الرجل لكن أي لن اسمن الرجل ينسل من يملس امرأته قالوا وليس امرأة الأجنبية لأن المرأة الأجنبية يحرم على الرجل الأجنبي أن يلمساحة ولو بالمصافحة فيه. وهذا الحادث صريحة في هذه ليس هذا ما حلوها شاء الله ثم إذا دخل الكافر في الإسلام الكافر يدخل في الإسلام وجب عليه الغسل الكافر حينما يسلم وجب عليه الغسل فورا ليه يبدأ في الصلاوات يوجب الغسل الدخول في الإسلام يوجب وإذا أقتد المسلم ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل أيضا وإذا مات الرجل أو المرأة وجب على أهله أن يغسلوه إذا مات الرجل والمرأة وجب على أهله أن يغسلوه نعم والغسل الذي يغسل ميت من السنة أن يغتسله هو بعد أن يفرغ من غسل ميت من السنة أن يغتسل بعضهم قال وازب لكن رشيحها من بابل أقوى الجمهور أنه من الشنة أن تغتسل إذا غسلت الميت يعني أن لا تفعل شيئا قبل أن تغتسل من غسل الميت وراءه هذا مبحث آخر إن شاء الله كيفية الغسل كيفية الغسل لقلتها لنا السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنه وأرضاها والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها وأحاديث أخرى أن الناج صلى الله عليه وسلم استنجى فغسل ما بفرجه من أذى ثم حك بكفه الأرض ثم غسل يده ثم توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رأسه ثلاثا غرف غرفات على رأسه ثلاثا وبعضهم يبين أنه يخلل شعره يخلل الشعر ثم غسل شقه في الأطراف العلوية ثم شقه الأيصار ثم رجله اليمناء ثم رجله اليسراء ثم تنحز جبا فغسل قدمين لكن الذي زاده المالكية أن الفرغ الدلك من فرائض الغسلين معناه اشتزرب نفسك بعض طلق تغسل واحد العضو قدس النحطين فاسعة تغسل عضو اخر هذا لا يزن ثم قالوا الدلك هو امرار اليد على العضو المرسوم امرار اليد على العضو المرسوم لكن لو انسان انغمس في الماء كدخوله في البحر او دخوله في في الصهريج أو الأخير أو في النهري غمس في جسده بالماء هل يجزئه عن الغسل؟ قالوا نعم يجزئه لأن القصد من الغسل تعميم الجسد بالماء ولكن لا يدرك بذلك الفضاء الجمة والذين يعتمدون أن الدلك مجب لهذا الغسل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حينما قال غسلوا الشعر وأنقوا البشرة أو البشرة فإن تحت كل شعرة جنادة قال فهذا الموضع الإنقاء والإسباب هو التلك عليه ليتخلن ما تحت الشعر الرقصي هذا الشعر الجسد حتى يدخل تحته الماء يفرق وفيه يدخله تحته الماء والقصد به تعميمه الجسد بالماء والشئ الذي لا يستطيعه الذي لا يستطيعه أن يقيل كالظهر قال في ثلاث مسائل إما أن يوكيل غيره كالرجل يوكيل زوجته والزوجة توكيل زوجها في ذلك الظهر وإن لم يجد فأن يستعمي من دينا أو حبلا كالحبل والتوكيل أن يستعمل من ديلاً أو حبلاً أو ما لا شكل ذلك قال إمام مازيري ما أدركت أحد من العلماء اتخذ لهذا الغارض حبلاً ما نتخذه عادة ولكن لاتخاذه للخروج من من, من الشك هو أحوض إن شاء الله فإن وكل الرجل زوجته في, في, في دلك الظهر فبه ونعم وإلا إذا استطاع أن يصل بيده وصل وإلا يأخذ حبلان أو منذلان أو ما شبه ذلك فيدلق به والغرض الذي يجب عليه أن يحصله وأن يعمم جسده بالماء أن لا يترك بقعة واحدة في الجسم إلا واجتازها الماء إن حتى الصباغة إذا يعني كانت فيك شوية هنا فتوضأت ومشي تصل لرقدي ذك الصباغة عرفت بأن, بأن توضأت عليها ستمشي تعوده وتقصرها تعوده إن ما تحته لم يصل إليه الماء وكذلك بالنسبة للأخوات من النساء ذك الصباغة التي تديرون تخبرون لما عفشي تديرون فهذا كذا توضأت عليها الوضي لها ليس صحيح ستمشي تقصر ذكس وتوضأ إلا بلاش قامت دير ذلك الشيحنا ما بغين ولو بغين منكم غاله ما ما بغين منكم لا تنشي عاشا والله العضل ما تكونوا ما شاء الله في, في, في, في, في الرضاة الله سبحانه وتعالى والأرجال يكونوا في الرضاة ديالكم وتربي أولادكم هاتش اللي كايما إن كان رجل يبغى ذلك الزوق رجل ما عايشه في الطفاق إذن هذه هاد المسائل هذه هاد الصفغات التي تحول بين الجسد وبين وصول المائلين هذا ما يمكنش لا تجزئ في الوضو إن شاء الله هذه هي قضية الغسل إذن هذا عم ما يمكنه ما تحدث به عن الغسل إن شاء الله إذا نوى الرجل في الغسل الجنابة والجمعة نات في صباح الجمعة ونوى يعني هو سجدت الجمعة وعاله قال إذا نوى بغسرة الواحدة شيء أي هل يجزئه؟ عن يجزئه بإطلاق يجزئه إطلاق فإذا اقتص الرجل لم يتوضع هل يجزئه؟ قال تعائشة وأي وضوء أعب من الغسل؟ نعم يجزئه لكن السنة التي عليها أنه إذا أراد أن يغتسر يتوضع في أوله وهذا أفضل شيء أفضل شيء أنت توضع لتخرج من كافة الخلافة توضع ثم اقتسم ثم تقتسم قضية منها تدذك أو تدذك ادذك ما أنت ما خسر وينه ادذك ومن فروضه كما ذكر عيشان في, في, في المنظومة الكرطوبية من, من فروضها أيضا قال تقليل الماء وماء قد قل تقليل الماء قال من فرائد الوضع وزعل من فرائد أرساد الملك لبعض المجال من السنة قال قري الماء والأحد في ذلك كثير جدا وسبحان الله قضية قري في مواطن في الطهارة تدل على ما يتنبيه بالأدنى على الأعمى يعني إذا كان الطهارة التي تلزم ل للصلاه وتذيب العباده ولا يطرحوا منهم لا شيء الاذى يعني اذا خليناها ومع ذلك فيها التقرير وفيها الاقتصاد ففي غيره احوط في غيره يخصك التقرير ويخصك الاقتصاد يخصك التقرير ويخصك الاقتصاد فاش كوزينه فملي كيمشي يغسل يدو تطلق الروبيني تيبقى الروبيني وادير واحد الحاجه واللي يسلق شي عاد ديالو الروبيني كيطلق واخران ما ندير ربما الفاترة ستجيله غالية لكن اقتص على حسن الفاترة مشعله سبيل الله سهلا تعالى ولكن هدوك الناس الأغنياء اللي عندهم عندهم فلوس بزاة وعندهم القصورة وعندهم كذا في الصفة تتوقعها تعم مرة لا بسين هي المرض في النهار تشبد الماء ودقى في هذا زي على اقتصاد في الماء اقتصي له في الماء اقتصي له في الطيب هذا ايضا من نفاق المجتمعي ان تقليد يلمى اذا فرد في هذه يجب ان يعمى ارجاء الامة لكي يستفيد الامة كلها من الاقتصاد والماء كنز الحياة اذا فقدناه اراه ربنا فاغتمه لذلك وقع عليه الاقرار تمشي الوضوء يقول لك من سنان يتقلي الماء تمشي الوضوء يقول لك من سنان الماء كمانشي في تقلي الماء تركيز شديد على أن هذا الماء فروح يشترك فيها جميع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والمعر وفي رواية الهواء وليك الهواء ربشترك فيه وإحنا هذا الماء شركاء فيه معنى اي واحد مر على رجل قاكيكي بذر الموخات ايه ها يقول لهش كدير يقدر يقول له على المدياني مشيشه لكي يقول له لا ولكن هذا نحن شور كأفي اذلك ورد في الذين يمنعون المسيذة جزعون البردين وقال لك رم شرف بطعة شهر لا يجوز منعه لا يجوز لك ان تمنعه من المعصر ورد في الشيء قولي ربنا كبارك وتعالى ويمنعون الماعون قال الماعون هو الماء السهل التناوج والمعين ماء المعين والسهل التناول قالوا من العار ومن خصتي أن تمنع أخاك الماء في الصبير وفي غيره ثم نأتي إن شاء الله إلى غصل الميت كيف يغسل الميت أولا إذا مات الإنسان أول ما يجب له يعني المكة يمتلكون في حالة النزع قصلت دور القيلة هو رفت سقط حراكه سقط حراكه قد يسقط كلامه ولا يقله إلا اللسان والله سبحانه تعالى عطاله آخر قرصة باللسان فقط واللسان المخارج كان قلالا باللسان كان المخارج الأحروف يتكلمش من الشفتين بحال الباو الميم ما يقدرش يقوله لكن هو ما عنده ما يقول أخر حياته إلا كلموحدة لا إله إلا الله وهذه الكلمات تحتاج إلى لساني فقط وخيطح جميع جسم دولتي يقلص والتي يقول لا لا إله إلا الله شفتهم يتحرمش كأما الله سبحان تعالى تعالى تقوله فرصة أخي يخرج من, من, من, من الدنيا وهو مسلم من كان آخر كلامه من الدنيا رأي الله دخل الجنة اتلاقا لا ما دخلوا في, في التفاصيل من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله الله دخل الجنة خلاص ما شغلناش هنا ما شغلناش مقالو دخلوا في التفاصيل كيف كانوا ولا شنون فلانا بس عصل المقانا خلاص والله أصحى له ولي عرف المعنى دي طيب نجهوا القبلة كيف نجيهوا القبلة مثل القبلة هي هادي خصى الرصد يكون وأن عشان الظهروا الرصد يكون ورجلي يكونوا القبلة يعني توجه القبلة هجمه بزرد الناس غلطان ان تجعلوا الرصد ديالون القبلة وهذا خطأ هذا دوبر قبلة او يرجع تزيق لأيمن ديالون القبلة لا لما كان على ظهره يستقبل القبلة معنى الرجلين ديالون يكونوا مغرب القبلة هذا هو تقويله المين معنى ان تقبل ان تجعله القبلة ثم تقرأ عليه سورة ياسين او ما تيستر من القرآن ان لم تكن تحفظه ان كان معكم صحب. اقرأوا عليه سورة ياسن او شيء من القرآن لكن سورة ياسن هي احوط لان جميع القرآن ربما ذقرة علمية يكون ينفذ عليه حكما الليل كانشي واحد بارع في نت... باش ينتقل ايات التي تسمح للميت كانشي واحد كيموت وتقرع لخذوف غلوه من كل شيء تجد خرق لكن نقرأت سورة ياتيم علي فقط وستمع قرأوا على موتاكم ياسيم قرأوا على موتاكم في حالة اعتضارهم سبحان الله إذا, إذا رجعت ياسيم الأول بل خرطة القوم ما غد تقوش الشي تقوش. سورة اللي ممكن تقرأوا على مين إلا هذه ثم تحاول تحاول أن تحمله على الشهادة بشي يقول لا إليه الله ما تقول كل شكل يعني الشيطان كيكون كي حاباً تروى إذا ما قال هذا قد جبك الزموء اطرف عيد بك هذا لكي تذكر ولا تكلم معه ما تقول له شكل الله ولا أن تذكره بفرن الله إلي الله وبإلا من كان آخر كلامي من الدنيا لأنه دخل جناء هكذا الحالاً ما تقول له شكل إن الشيطان يكون تمنى التهوى ويتقول له كل يتنكبه شكله كل كل تهوته كل كل تخرب فإذا خرجت روشه فاق أول حاجة سودها تغطيه كامل لأنه صار عورة كله الرجل العورة ديانه مفق الصورة كما شفناه إلى تحركه فإذا خرجت روحه صار كله عورة لا يجوز أن ننظر إليه تسجيه كاملا ثم تجرده من ثيابه تجرده من كامل ثيابه كامل ثياب يده كيف تجرده من ثيابه؟ تحت الإزار الذي قططوا به وتجرد في يفيره تحت الإزار ولا تنظر إلى عورته المغنى تحاول أن تضع ما بين سر ما فوق سراته إلى تحت إزارا كثيفا أسودا لو بحيث لا يشف تحاول أن يكون أسود لو أو يعني ثم تقطه بإزار آخر كله فتنزع عنه فيابة كلها إذا كان بالليل يعني <تصفيق> كان بالليل مات بالليل وما قد تفني التنغذر استطعت تغسل في ذلك الليل غسل ولكن اللقل التي تنغذل مخافة أن يخرج منه ما يستوجب إعادة غسله تخلي اللقل لكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تديرها هو أن تضع على بطنه شيئا ثقيما يشيح على البطن جلو جلو. حتى لا ينتفخ بالله طبع على بطنه شيء ثقيل <تصفيق> طبوية الاغتسال يوضع على المغسل واحد اللوحة معدى لذلك نعم يوضع فوقها ويخضب له الماء يخضب له الماء معناها تسخنج شوية ويؤتى بهذه المسائل السدر ورق السدري والكافور والحمود الحمود المسك الأبيض والأسود إذا كان عندك مسك ومفتت أما السدر فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل للميت إذا جرته وضعته فوق المغسال دائما عورب يلو تكون عليها وحد الإذار فتتخلّغن إلى فوق ومن تحت فتأخذ قطنًا قطنًا وتغمسه في الماء وتوضئ أطرافه أول حاجة طبعا في قضية فلسطينجا لكن سنكون هنا سنجاوزها لما تكون يعني مسجهة كذا تتأخذ منه من رقبة دياله تترفع شي شوية على البطن بياله هكذا. في التنفع بهذا إذا كان معك شيء واحد يرفع واحد يتكاين بطن له ليخرج ما بقي من أذى من بطنه وتفرق بين رجلين نعم فإذا أردت أن تنجيه معنى تغسل فرجيه من تحت الإزارة واحد يرفع عرق واحد الرجل واحد الرجل ترفع شمية واحد يحاول أن يغسل لك بحائن يدير واحد الوقتس واحد خير وضروري يذير رحل قفز يذير قفز أحسن وأن لا يبشر غسل يديه أفضل أفضل له أفضل له أن يذير القفز وينجيه بحائل كثير حتى ينقيه حتى يتنقى ويعيد الكرة يعني يرفعه من هنا ويضغط على بطنه حتى ينقي هذا المسأل قصنا معفوها كم لما حتى يموت شي وحد يجيب لأبسوش لولده او مخاه او كذا لا نزد الطعام انا عارف. أم عدت انا عدتوش المسأل هذا ثم ننضمده القلب قطنه مش مضرر اننا خل... ندخلهم من داخل فننسحوا اسنانه بقطن مبلن وشفتين ثم انفوا الملخاء لا ندخلوش من داخلهم من هنا حتى نضم ثم ننضمده نواجه اليده نغسل وجهه كما يغسل الوضع ثم نغسل يديه كما رسول الوضع ثلاثة ثلاثة ثم نمسح رأسه وأذنين ثم يكتب على رأسه ويخلل شعره تخليدا خفيفا حتى لا يمتشعر نفحلت الموت هذه نعلي ارتخاء البرودة الكاملة دا. ثم يغسل كما تغسل نفسك للجنادة هكذا كما تغسل نفسك الجبل الا ان الجهة في الماء تغسلها تضع هذا الرجل تضعها على هذا الرجل هايدا هايدا هات الجهة ونتغسلها, ونتغسلها الجهة. ثم تنتقل فتضع هذه الرجل هكذا ثم تربعهم الماء وتغسله وتحرص ان لا تدع شيئا من جلبه لم يمسه الماء الدرك. لانه امانة إنه إذا نقص له شي حاجة إنتان نسؤول يوم القيامة ثم طبع السدر في الماء بعض الماء الساخر طبعه مش تطلع تطلع وتتصفين تكتلع وتتصفين وتعمم به جسدا تعمم به جسدا تغسله ثلاثا أو خمسان أو سبعة كما ورد في الحادي وفي آخر غسنه فتضع الكافر متقق طبعا متققهم زيادة يكون ناعما وتخلطه ببعض الماء ثم تكف في كل على جسد ياله كامل لاش لأن من مهمة الكافر أن يسد المسام ما هذا المسام يسدها بس ما تخرج شي حاجة ما تخل شي حاجة تعامل على سد المسام فإذا غسلته وتجفث ما بقي به من بلان نعم يكون وحد وحد وحد مكان آخر خاص بالكثن يعني في تكون وحدة بالكثن تكون عالية شوية على شوية في 50 سنتين أو 60 سنتين, سنتين. تنخذ ثلاثة الأثواب قد قد ضيطة بالكثن قد قد تنذر هذه فق هذه ثلاثة فق هذه تنخذ الميت نرش له الماء ولذلنا نرنلو الازار او الجب باش لاحظوا به العوره ديالو تنقصوا الماء قبل ما نرشوه ترشوا زيت الكافور الزلوبي بالمسك ولا تي بعض القطن فنضعه في المكان الذي سنضع عليه يديي ونرش على هذا القطن الكثير من المسك فاذا وضعناه نعم كنناخذوا الازار الاول ترتوه فهاد الجهة تمجيو الازار الثاني تردوها الجهة كتدخلوا دابا كتهولوا ثم تردو الازار الثاني من هاد الجنبات ثم من هاد الجهة ومن هاد ثم كديروا عليه سبع ديال الاوقات من هنا نعقدوا من هنا نعقدوا من هنا. من, من هنا من هنا وبالاحمر سبع تنخلوا هذه الناسك التفتح ليدعوه الاهل دياله ويسنوا للاهل والاحباب التقبيل بين العلمين لأننا بسعى صلى الله عليه وسلم قبل سيدنا عطلان المضال في عندما بدين العلمين وأن تمر على لحيتي هكذا وطبع على مواطن سجوده المسك العطر يعني مواطن السجود ياله جبهة الآن ها وهذيا دايم الرجلين نملها تنوضع عليها في مواطن مواطن الشيوخ لكي يتشجع عليهم كانوا نعطروا هذه بعض العطر ثم يشمل ان شاء الله الشيء اللي يتم على على المشنق يسجى بثوب آخر خاص كاذ النبي كيسجى بثوب خاص بثوب شباره يسجى بثوب اخر خاص وخا يكون في التكريم هذا ان شاء الله فيحمل إلى المقبره فاذا وضع في القبر مسقول ديك العقاد السبعه كاملين مسقول ديك العقاد كامل ما خليت حتى شي عقده ما خليت حتى شي عاد مسقولو كامل ونخليو ديك مع الكفه لانه مع الكفه ديالو حق الله ونطرقها هنا ثم يحد ويجهل أما قيضية ذاتن وكذا أخيرا وما فيها هذه على أقرسة هنا في بابها إن شاء الله هكذا تحدثنا عن الغسل غسل جنابة وينطلق عليه زميع الغسل غسل جنابة وغسل الجمعة وأي غسل أخر نفس الذي ذكرناه هو أن في الأول ثم نعلمه الجسد والماء بكيفية التي رأيناها ثم يأتي غسل الميت نقول هل الذي غسل الميت قالوا يغتسل قالوا يغتسل وهذا عليه قول فقه قالوا من الأفضل له أن يغتسل بعضهم جعلها السنية بعضهم جعلها النجو بعضهم جعله الجو بحل لمن بجي رحمة الله عليه المناظر على العمور الإنسان قصر تسلصة إذا غسل لا اسمه الميت يرتفل. لكن الغاسل يحضر من هذه الأمور إذا رأى عيبة غلقية أو خلقية عقوة في الميت لا يحل له لا يحل الله أن ينشعها لا يحل له بوجه من الأولى كيف ماته؟ ليكون أمينا وكتوما للأسرع فإذا أبشى سره هذا هو الرسول عند الله سبحانه وتعالى كيف مكنت سيدي لشكل أسنه بيقل تشي حاجة ويحكسب ذلك لله سبحانه وتعالى فإذا غفله مقابل أجر فتحقه فتحقه ولكن عندي أن يتورع الغاسل عن أخذ الأجر إن شاء الله خصوصا إذا كان هذا الميت مقيل في المال ماذا كان غميل وأرسلوا إله ليغسلوا, ليغسلوا, ليغسلوا يعني يغسلوا الوارد يغسلوا الوارد مقابل أصر يأخذ أصر لا بأسابه لأن هذا عن الجسنية وعليهم ذلك فقهة لا بأسابه إذا واحد ما تمقيناش شكون المغارص باش نكفلوه مالقينا ما شكون غادي يسلوه ماقينا ما عندي والو ما عندنا ما نخلوهش غادي قال ساره في ذمه جميع المسلمين إذا ما تغسل وما تتدفن مسؤولين عليه حنا كاملين يوم القيامه لذلك ينبري من بين المسلمين من يتبرع بغسله وينبري من يتبرع بكفنه وينبري من يتبرع بدفنه وينبري إن هذا الإكرام إن الإسعاص قال إكرام الميتي دفنه والدفن الحق يعني قبل مقدمة ينغسل ودفن وغير ذلك إكرام الميت دفنه وأي من هذا إسرعوا به لا يتركها هذا لإنه لا حرمة لا حرمة ونحن مسؤولون على بعضنا يوم القيامة إنه صارت الحكم العاجز بعض المسائل المتعدقة إذا مات الرجل بين النساء الاجنبيات ولم يزيد رجل لم يفسد فمساله حصلت حصلت في المغرب ولكن حصلت في اماكن اخرى لا فيها شي مسلم غير نساء ولكن مسلم بين مسلمات اجنبيات ماذا عليه أن يفعل اش يسله لله جيت كلمات قالوا يرسلوه للسعوديه وينسلوه في السعوديه بعضهم قال لا يدلونه التيمون فقط تنبارين بينهم امرأة فتيممه بحائل ترشفوا طهنة ودلوا التيمون بحائل من حول فى يدفن احتلال فنا بدون غسل ونسبب الغسل الذي هو التيمون لكن إذا كان الماء وجذلنا المغسله فوق الثياب فهذا أفضل من التيمون لأنه حقه فى ذلك نعم وإذا مات رجل في سطر ومعه من يغسلو لكن الماء قليل وحضر وقت الصلاة ومن معه أراد أن يصل هل يقدم الوضو ويمنم للميت أم يغسل الميت يتمم هو قال الحي أبقى من الميت يتغطأ ويلمم الميت ألاش؟ لأن لا خلافة لأن لا تجوز الصلاة بغير الوضو وأما غسل الميت فيه خلافة على وجوبي او غير وجوبي اذا دفنه من غير غصر هل يلزمونا شيء ام لا يلزمونا قال ماذا هذا خلاف فيه معناه يفعلهم الحراج يقدم الحياء على الميت فتحانا اقول انا ان الذي عليه بهذا أنه يقدم الحي على الميت في حالة خوف العطس وليس في حالة الغسل إذا خاف عليه العطس الهلك قدمناه للحيات ولمعنا الحي أولام الميت لأنه عندنا ميت نغسل جنزل وعن نعطيه له شرب وهذا يتئمه لكن إذا حضرت الصلاة فالرأيه الله أعلم أن نغسله لحرمته وأن يتئممه هو فيصلف إن كان في الوقت البقية وواجه المأفو الضأوا أحده وهذه الحرمة الكبيرة للمنصي لكن الحي أبقى من الميت إذا كان هذا الميت خفنا عليه العطش أو الهلك من العطش فقط تأتي شي... شيء شي سؤال إن صدفة من مجال هذا لا كم المت نعم نعم تعيش على المرزة عدامة في غير نعم على دينابر ما يخضر نعم يتبع اول هادات يخضر مش هيد وصوله مهم عادي يخضر يخضر يخضر زيت وجازل ويخضر يخضر خل الخل ويخضر يخضر يخضر خل الخل يخضر يجزئه يجزئه إن شاء الله نعم يجزئه صح يجزئه لأنه إذا كان عبدالنوس خبزاف العرق قال غد انزول هذا العرق هدني ثم دارني فرأنه اختس الجنة لا يجزئه لكن هذا ما غير حقه تقليل ما فمثل ما غير حقه تقليل ما لكن إذا كان لابد من هذا أكثر من أجل إزالة معالقة ببدل من وصافك فهذه الطريقة التي عليها من المحتفين إن شاء الله هذا يجزئه نعم يجزئه أنا عميق في وتشي حاجه صافي يمكن وراك تتك ان شاء الله الى الصلاه الله يبارك فيك وبارك فيك اصبرك وراي ما ظروفه ما ظروفه راجل اه مراه ما كاينش مراه زوجوها اذا كان الزوج ديالها ما كاينش كيديروا لثنين لا لا كيديروا تيبو من سواش ديال التوب ديالها خدم لك عليه ها ما يمكنش حتى إذا جنبه قسطوا الضوء عادي لا لم يريد هذا ذكروا العلماء قالوا هو شيء أخر للوضوء ثاني قالوا الوصله أعب يكسروا على الوضوء فيها الشيء أفضل؟ سيكون خالف السنة 2 جميل أحاديث لورد لو في غوصة جنب 2 عاصمة كان يكسر الوضوء إلا رجلين إلا رجلين تقليهم ولما يكسر قال تنتقل شيء شوية رجلين ديالي عن الذي وردنا من النبي صلى الله عليه وسلم ومسأله ورد فيها الكثير من الأكور عند الفقهاء الامام مازر رحمة الله عليه يقول لم لن يريدنا لنا إذن لا يجزئ لكن إذا غسلوا من بعد أدرك الغروة قال وكان الغصل أعام هذا الغصل يجزئه في فعل الصلاة إن شاء الله لكن يكون قد فاتت الفاضلة فاضلة ارتباس منها هل هذه الثانية تحكم في الثانية؟ لا اجزاءه اجزاء لكن الان أه. اه. اه. اه. يعني الوضوء الواحد شحال ينصلوا به الفراوات خمسه لا ان شاء الله خمسة خمسات هذا ما يمكن تقشفي الحق عن السنية ان يتوضع الانسان لكل صلاة هذا افضل لكن اذا توضع الانسان صلوات متعدد وغلق واحد هذا يجزئ ان شاء الله لا يجزئ ان شاء الله ولكن مخصوش يفوت خمصة وصفة إذا بقى سايق واحد الليلة وفي الطيب يصنع لكن عدا يكونت ماذا؟ إذا نظر الإنسان بشهوة لا يهتر الوضو إلا إذا وجد في نفسه شهوة منه فخارج منه ودي أو مدي فانساني شاء الله لكن ذا قلنا أنها لا تنكذ وضع ما يعني أنها ماشي, ماشي معصية إن اللي قالوا بأنها لا ينكذ وذكر رجل الذي مرة وراء الضارة امرأة بمشاودي وجاء الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اسمه الدرج قال هل سلت معاملة معلها واذا قال لها تنكذ واذا قال نعم قرقوا فقد غفر الله لنا نعم <تصفيق> <تصفيق> و لكن الله يكون في الناس و الثانية عليه و لكن يتفض في كل مرور الحادث يمنى رسال الله السلام الأولى لك والثانية عليه تتجلي هذا الحادث النبي صلى الله عليه الأولى لك والثانية عليه الثالث الشكل وضوء من الله حادث مثل الله كلمسكين في اليهود زال تخرجوا النمد خير ميطرابات زالت حشب الحشب تكون عمل الأولى لك الثانية تعالى ما وردتش في الحديث ثالثة ما وردتش الحديث ثالثة لكن كان ماشي. معنى كان كل نظر لا ينقذ الوضوء والإنسان يمشي يشوف لأن المحارب النظرية أيضا عندها حرمة إن النظر بريد الزنا النظر بريد الزنا والعياذ بالله نعم كل شيء أخرى يتوضا. لا التكنوظ التكنوظ للنص اجزاء خلاص ويغتسل هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الحكيم من حديث الليمونه عائشه وحديث اخرى ان شاء الله رويزي ندخل في الصلاة اول الصلاه فرائضها عند المالكيه يعني يذكرونها ما بين عشر واحدا ثلاثين ونرشد الحفيد المقدمة يقول والأخذ بالأوصفين أفضل لأن عقله يمكن نغفله شيء فرائد وإذا زدنا هذي القوم مسعهم فرائد لما يخصيش مسعو فيها فجعل فقه المالكية ستة عشر معهم جعل خمسة عشر وهي كما لا تذكر في ذكر الشروط، لأن الشروط منفصلة حلط فهاراء هذا شرط منفصل استقبال القبلى هذا شرط منفصل التشطر، استقبال، السكور والجساد هذا شرط منفصل الأ 문제 gäller لرغبة شروط من من جيل الشروط تطلق بضؤكدا الأ Latv شروط مطلوبة الشروط مطلبة الشروط المطلبة التي يريد منك تحصيلها كالتضغط التطير واستقبال version بين الشريط المطلبة والشروط المنصوبة هي لتجيب كدخول الوقت سلتت نحن الوقت. وقت هذه ما دخلش الفرائض المتصلة هذه الفرائض المتصلة من الشروط أما الفرائضات أولا النية النية يعني الإنسان إذا دخل إلى المسجد أو شيء صلت البيت له فنظه لكن نوى أن يصلي عظه فإذا كان في نية أن يصلي العصر ثم التدين له داخل الصلاة لأنه يصلي عظهر يجدد نية في حيث الإسلام جديد لان هذه هي الفاسده مؤكسده النيات الفاسده تكسد العمل الصالح والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد النيه لا تطلب بها بس كيف تطلب بها قل لا يوجد تلقض بها وانما محلها القلب لتقي ان القلب لانه قسم الصراط له اما هذيك اي قول هذا اللي ابن ديروا بعد يقال اللهم انني نويت لك ان اصلي لك صلاه الظهر اربع ركعات سررا في يوم الفلاني كما الاخرين هذا لم يرد لدينا من بعيد ولا من قريب وجمعوا العلماء والمحدثين على بطلانه قال ان لا يتلفظ بها لا يتلفظ بها وما تلفظ بها خوفا فهذا حكم الوسواس حكم مستساك حكم مستنكع الذي سأذكره إن شاء الله قال النية لا يتلفظ بها وهي تكون مع أول فرائع كمرائنة في الغضو تكون مع اول فرض فرض ثم يأتي بعد النية وتكون مخلص صدق يا اخلاص يخرج منا الرياء يخرج منا يدخل باش يصلي يعمل النيه النيه خصها تكون نقيه نقيه ما لي حولك الرزيه يقول يا رب تخي عند الشيطان يبقى يدوز معايا كل الناس صلى الناس كيشوفك هو يقول انا غنصلي لله غير اللي غيشوف وكي يكون الشيطان في الساعة كي يدلز معه تحاول جدد النية جدد النية حتى يصلك إن شاء الله نيته الخالصة إن إذا عطيت عقلك للناس كل شيء العمل الذي يجيب بعد منه سيكون للناس حال واحد الرجل يجيب الصمار كعاتين وأحسن الركوع وأطال السجود والناس هيك يسنوا على السجود ديال ما شاء الله هذا الرازق قال اخيرا تسمعه كان الناس لا قلم وانا صائم ما انا ماشي خصا بي دي مزيانه يعني واحد واحد يعني واش داك الشيام اللي ما شافو حد بطلوا حتى نعم ثم تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام <تكبيرة> هي اول فرائض حنمة استقبال القبلة ترفع يديك حذوى منكيبين او حذوى اذنيك طريقة حذوى منكيبين او منكيبين او حذوى اذنيك ترفعهما ثم تضعهما الى هنا بجمع او تحت تنتهت بجمع ان شاء الله انا مريش ان ندخل عود قال افنان في الخلاف قال افنان احاوج معلكم انتفق عليه جمهور المالكين ان شاء الله كبيرة احرام احرام ولاحظت كيف تتحضرها وستتحضر قول الله تبارك وتعالى في حديث قدس قسمت الصلاة بيني وبين عبد وفي لوية قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين استحذرها بأنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى جاء وضوءك لإستقرار الله تبارك وتعالى والآن تكبرك لتخرج من الدنيا ودخل أمام الله تبارك وتعالى ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاد صلي صلاة مودع يعني تخيل والله إذا لنشي واحد تتفقوا فيه تتفقوا وقلوا هذا سيدي عفل غير. وقال لك شو ربنا صلوا له شذبه اراني ما كل السلام عليكم واش موتي اخبرني كيفاش عتقونا قصد داشا ما تبغيش تقول السلام عليكم اول و تكون فيها اخلاص وهذه معنى صلاه مودع لا يسترنا ان شاء الله غادي لا باقي راني نوصل بها باقي نوصلها خربت هذه ما نوصلهاش في اكلات لاحظ بعض قال كان نفعود دينا وتنذير كأننا كان نغطيه على وجهة دينا واحد الغجشاء باش نخرجون الدنيا باش نسمعوا حد ما نشوفوا حد وانتقلوا الى الله تبارك وتعالى بعد ذلك يأتي القيام لها القيام لها اذا تكبرت احرام طبعا القيام مع القدرة بالنسبة للإنسان العاجز عن القيام يجزئه الجنس حاشي واحد نسبوق ادخل المسجد الق... القيسى يجد وقال السجد معه وقال الله أكبر هذا نقتل وتكبيرت إحرام وتكبيرت إحرام يلزموها الوقوف قسوتي وقال إذا تكبيرت إحرام الله أكبر عاد يدير وضعية للسجد أما إذا ادخل مباصرة تنطل وضعية للإيمان وما دارش الوقوف وتكبير الإحرام أرى عنده نقص نقص كبير ما دخلش بالإحرام وقلنا تكبيرت الإحرام يلزمها القيام تكبيرت الإحرام والقيام لها للقادر طبعا أي الذي لا يقدر لمقادرشه كالمقعادة وغيره هذا عنده حكم خاص ولكن القادر يلزمه تكبيرت أحرام حي إنسان قادر يقض ولكن انت حقه جنوبك يقدرش يقض بالزال كيصنع الكرسي كيصنع بالزال كي الأخوان دينا كيصن هذا المغيش كبص يقفل يلزمه الوقف ضروري إذا استطع يقفل حالة قراءة الفاتحة يقفل فإذا دخل إما في صورة أخرى سأعطي يجلس لأن الفاتحة أيضا يلزمها القراءة إذا ما استطعش يقفل الفاتحة يقفل الآية الأولى بيلا إلى ثلاث آية ثم يجلس إذا ما استطعش يحاول يقفل ذلك كبيرة فاتحة ثم يجلس لان ما يقدرش يقول لنا ما قادرش نوقف هو من من ما جينا من الطرد فانا ناجلي ما جينا على رجل ما قادرش نوقف هي مزيان وما يقدرش نوقف دقيقة, دقيقة من اجل تكبر الإحراب وتكبرت آيات بها الفاتحة وما لي ان شاء الله نعم هدف الفرائد كنا اذا تكبرت إحراب والقيام لها ثم قراءة الفاتحة ثم يأتيب قيام لها مناء تقرأها في القيام وانت قائد قيام لها ايضا واجب وقراءة الفاتحة نقرأها كلها في الصلاة الجهرية وعلى الجهران وفي الصلاة السرية سر لكن واش غد استعادوا واندروا بسماله ولا ما يقول البرهان جعبار رحمة الله عليه الصراج في قوية البسماله يقول وَسُنَّ بِبَدْءٍ عَمَّ سِرُّ تَعَوُّذٍ وَآمِينَ نَاسِبْ بعدُكَ فَقْصُرٍ دُدِي يقول لك الاستعادة في الصلاة تأتي سرا سواء في الصلاة الزهرية او في الصلاة السرية وسن ببدء عما سر نتعاوه به وعما العموم في الصلاة الزهرية وصلاة السرية ثم نأتي بالتعاوه بالسر نستعيد سرا مع بهم هي اشعار ببدء القراءة إذا كنا جاسف محفل وغشي وحبقرة يقول أعوذ بالنصر ليتلبها الناس إلى أنه يريد القراءة وهذا إشعار في القراءة وأن الصلاة إذا قالت الله إكبر كم تذرون؟ طول قراءة إذن التكبيرة الإحرام إشعار في القراءة كونها إشعارا لذلك أسقطها الكثير من الأئمة إلا الإمام الشفيع لهم الاستعاذات تتزمه جهرا بالنسبة للصدجارية وزاد لها بعض المفادئة كيف نستعيد؟ ما, ما هي الأنفاض؟ يقول الإمام الشاطي برحمة الله عليه إذا ما أردت الظهر تقرأ فاستعيد جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أت في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكر لفظ الرسول ولم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا يقول أرجح الأقوى أن اللفظ يتقلد في الاستعادة هو ما جاء بصوره النحل فاذا قرات اقرا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال ناخذ اقرب الاطفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدهم قال اكبر الاطفال الى استعن بالله من الشيطان الرجيم ولكن الذي عليه العمل عمل الامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال وان تذل ربك تنزيها فلاتم جهله معني اذا زيد شي صيغه اخرى قريبا من هنا جاهل كما زاد الامام الشافعي اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزات كل هذا فيه جواز وذكروا ألفا الاستعاذة وصلت إلى أربعين ألفاء فأكثر لكن أن تتزين بمواردة في النصر القرآن أفضل ان شاء الله قال وقد ذكروا نفر الرسول ولو صح هذا النقل لم يقيم جمالا فبعنا ذكروا نفر الرسول بأنه قد أعرض من النصر لكن الحديد لم يصح قال لو صح لم يقيم جمالا لا نجعلنه سنة و وأنكرنا الباقي لكن لم ما لم يصح لدينا النقل في إثبات هذا جعلوا أن الاجتزام بمواضي في القرآن أحسن إن شاء الله وأنت أعبد الله سبحانه وتعالى بكلمات التي أنزل أفضل بأن تأبده بكلمات لك أنت التي اخترعتها لأن الله, الله سبحانه وتعالى أعلم بحسن اللفظ منك تقول أعوذ بالله إن شرجوا هذا على خلال ثم البسمالة تقولها سرا في الصلاة الزرياء أو في الصلاة السرياء من خلال وإلا المالكية كرهوا بسمالتان تعودة يعني البسمالة والتعود كانوا الاتيامين وعليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا النبي صلى الله عليه ما قال البسمالتان جهران في حادث معه وحدث البخاري وحدث الموتى معه لكن إذا كانها الإنسان على أسس أن البسمانة آية من فاتحة عند يعدها تزاموا لأنه عنده آية من فاتحة يقول الفاتحة ستقرى كامل ولم تعدها وخام يقرها لأنه مع صدق يقرأ بعض الآيات هذا يقول لك نيستعد إذا كتبقها كانوا كي نكتب عندهم بعض الغاز كاسمه الأحذيب الغاز فقية تقول ما آية ما, ما كلمة هي بعض آية وبعضها آية هي بعض آية من سورة الفاتحة وبعضها آية من سورة النملين إنه من وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا عليه واتوني مسلمين ثم يقرأوا الفاتحة ويقف عند رؤوس الآية يقرأها ويقف عند رؤوس الأيد ويسكت قليلا لحصول إطناء مال فإذا أسمى الفاتحة المالكية يقولوا ما يجريك سكتان في صدرك الناس القراءة بشقر الفاتحة أمر الإمام ما يجريك سكتان بعضهم جعل السكتان يسكت شوية بشقر الإمام علاش بدل له يقولوا لأن الله تضارك وتعالى يقول فإذا قرأ القرآن استمعوا له وعنصيته الشخص الاستماع والإنصال لا يلزم أن تنازعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصحاب الذين يقرأون خلفه قال لا تنازعون القرآن وحديث البخاري لا تنازعون القرآن فاستدلوا بهذه المواضيع ثم استدلوا بحديث نبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للمأمود إذن المأمود فقش يقرأ الفاتحة والصورة يقرأ هذه الصورة السرية ويقرأها إذا كان الصف بعين بل بحيث لن يسمع قراءة الإمام لأنه لا يرفع لا ترفع عنك إلا إذا سمعتها من إمامه رفعته وبعضهم قال بحل الشافعية والحلالين تقول يلزم تقرأها مر لا يقرأ الإمام علاش يستدونه بحديث الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه السألة عند توجه عند الفقهاء الإمام المازري رحمة الله عليه تقول ومن فقاء المذهب تقول أنا أقرأ البسمنة سرًا قروج من خلاف قال عناس من بذهب مالك قال واش هي مكرهة على بذهب مالك قال نعم قال لأن تكون صلاة مكرهة على بذهب مالك أو لأن أرتكب كراهة على بذهب مالك خير من أن تكون صلاة باطلة على بذهب الشافعي لأن هذا الشافعي من لم يأتي باسمنا فقد أصرى صلاةه ويستدل بحديث عبد الله نعبس من ترك باسمنا فقد ترك مئة 14 صورة وان كانها 12 آية وان كان هذا النظر لان العدد باسمنا في اول سور ما شمي سورة براءة بيش بسم الله فيكون هذا الحديث في نظر عنده الحديث طبعا ومن تمسك به لاستدل به ستدل به الشوافع لهم نذهبه لكن الإمام مازل يخرج من هذا الخلاف مراعة قال أقولها سرا فلا أقولها جهرا لأن الإمام مالك معندش ولا أقولها سرا كما يقولها الإمام الشافعي ولكن خلوه من خلاف قال آتي بين بين فأرتكب كراهة بقولها ولو سرا فتكون كراها بفعلا ذهبه وأخشى إن لم أأتي بها قطعا أن تبطل صلاة عالم الهبيت الشافعين سأل الله سبحانه وتعالى أن يقين شر البدع والمحدثات اللهم إلا سألك التقى والعفاف والرزق الحلاو الكفاف سبحان ربك رب العزة عما يسكون وسلام على المفصلين والحمد لله رب العالمين